Inna alhamdulillah, lillahi nehmaduhu, wanas sa'inuhu, wanas Wa na'udhu billah min shurur anfusina wa a'amalina. Ma yahdihi allahu falamu dillel lah. Wa il yudlil hadi dillel Wa ashadu an ilaha illa Allah, wa la shariqa Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh. Amma ba'd, fa inna al hadithi kalamullah. Wa khair al hadi Hadi muhammadin sallallahu alayhi wa وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله الموت آت فهو أمر لازم لكل حي من المخلوقات قال الحق سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وإذا كان من الممكن أن ينجو أحد من الموت لكان ذلك الشخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين واصطفاه على جميع المخلوقين ولكنه كما تعلمون لم يستثن من هذه المصيبة لم يستثن من هذه الفاجعة وغشيته كغيره سكرات الموت وخاطبه الله سبحانه وتعالى بقوله إنك ميت وإنهم ميتون وقال الحق سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون فالموت آت لا محال أيها الأحبة ولكنك لا تدري متى يأتي لا تدري متى تكون على موعد مع هاذم اللذات ومفرق الجماعات قد يقرأ الموت بابك اليوم أو غدا أو بعد غد المهم أنه في طريقه إليك وللموت أجل مسمى وقت محدد لا يستطيع أحد مهما بلغت قدرته ومهما بلغت عظمته أن يتجاوز الأجل الذي حدده الله له قال تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فالموت حق وأجل الإنسان مضروب وأيامه معدودة ورزقه مقسوم والموت غيب استأثر الله عز وجل بعلمه لا يعرفه أحد سوى الله فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس La ya'lemuhunna illa Allah Thumma kara azza wa jall Inna Allah عندuhu ilmu szaa Wa yunazilu al ghayf Wa ya'lemu ma Arham, al Wa ma tadri nafsun mada teksibu gada Wa ma tadri nafsun bieie Ardin tamoot Nam la tadri nafsun ayuhal ahibbe Meta tamoot وكيف تموت وأين تموت ذهبت أيها الأحبة لإلقاء كلمة في إحدى المؤسسات الإسلامية في مدينة أوتريت فجاءني شاب يريد أن يكلمني فجلست أستمع إليه فقال خرجت أنا وصديق لي منذ أيام في طريقنا إلى ارتكاب جريمة إلى ارتكاب معصية فسألته عن نوعية هذه الجريمة فارتبك شيئا ما ثم تردد ثم قال لا أريد أن أخبر أحدا عن هذه الجريمة فتفهمت الأمر وقلت له أكمل قصتك فقال بينما نحن نسير في الطريق ولا تنسوا أيها الأحبة أنهما في طريقهما إلى ارتكاب جريمة قال بينما نحن نسير في الطريق حصلت لنا حادثة بالسيارة حادثة كسيدة درب كسيدة فخرجنا من السيارة في حالة من الخوف والهلع الشديد ينظر بعضنا إلى بعض نظرة ذهول واندهاش ما الذي حصل وبينما نحن كذلك في تلك اللحظة قال صديقي يقول هذا الأخ قال صاحبي إن أخي سيقتلني لأن هذه السيارة كانت لأخيه قال إن أخي سيقتلني إذا رأى ماذا حدث للسيارة من الخسائر سيقتلني وفي تلك اللحظة حمله الغضب على أن يضرب برجله شيئا كان موجودا على الطريق كما يفعل الكثير في لحظة الغضب أن يضرب شيئا كان موجودا على الطريق برجله ولكنه نسي أنه في تلك اللحظة كان قريبا من الطريق السيار من لوتورود كان قريب من لوتورود فلما دنا لما اقترب من هذا الشيء ليضربه برجله لطمته سيارة بسرعة هائلة قتلته في الحين قتلته في الحين مباشرة قال هل كان هذا الشاب لحظة خروجه من بيته يعلم أن هذا اليوم هو آخر أيام حياته هل كان يعلم أنه سيموت على الطريق السيار وأنه سيموت بهذه الطريقة ابدا لأن الموت غيب استأثر الله عز وجل بعلمه نسأل الله عز وجل أن يتغمضه برحمته لأنه بغض النظر عما كان عليه من الفسوق والفجور إلا أنه كما قال صاحبه كان محافظاً على الصلوات وعلى صلاة الجمعة ولعل هذه تكون كفارة لما صدر منه من الذنوب إن شاء الله فالموت إذن أيها الأحبة غيب استأثر الله عز وجل بعلمه فالمطلوب منك ان تكون دائما على استعداد لاستقبال الموت دائما على استعداد واعلم ايها المسلم ان الاعمال بخواتمها الأعمال بخواتمها فالانسان عليه ان يعمل من اجل ان تكون خاتمته حسنه فعليك بذكر الله عز وجل في جميع احوالك عليك بذكر الله في حالة الصحة وفي حالة الغنى وفي حالة القوة وعليك بذكر الله عز وجل إذا كنت على فراش الموت وإذا نزل المرض بك وإذا نزل بك الهم والحزن عليك بذكر الله عز وجل في جميع أحوالك لأنه كما قال ابن القيم رحمة الله عليه فبعيد من قلبه بعيد من الله غافل عنه متعبد لهواه أسير لشهواته ولسانه يابس من ذكر الله وجوارحه معطلة من طاعته مشتغلة بمعصيته فبعيد أن يوفق للخاتمة بالحسنى بعيد جدا أن يوفق هذا الإنسان للخاتمة بالحسنة، فبادر أيها المسلم، بادر بالتوبة، وأنت في صحتك، أنت في قوتك، بادر بالتوبة قبل أن ينزل المرض بك لتتمكن من الأعمال الصالحة، ولا تكن كالذي لا يرجع إلى ربه عز وجل إلا بعد أن استفرغ قوته. وصحته في شهوات نفسه ويأس من حياته هل يقارن بين الشاب الذي يرجع إلى ربه عز وجل كما هو حال كثير من شبابنا اليوم يرجع إلى ربه عز وجل في ريعان شبابه في نشاطه في صحته وبين الشيخ الذي لا يرجع إلى ربه عز وجل إلا بعد أن أمضى حياته في لعب ولهو وترف وذنوب ومعاصي هؤلاء لا يستويان مثلا ولأنه كما قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم Bismillah, wassalatu wassalam, wa rasulilla, għala ala wassahvihi, għala. wa uħal-mukminun, felliaqmel kullu wahili minna, minna egliaqgirati. Wanna, minna egliaqgirati, minna egliaqgirati, minna egliaqgirati, minna egliaqgirati, minna egliaqgirati, minna egliaqgirati, minna egliaqgirati, minna egliaqgirati, الا من عمل بمقتضى هذه الكلمه انسان لم يلتزم بدين الله عز وجل لم يلتزم بشرع الله يحرم من التلفظ بهذه الكلمه العظيمه في اخر حياته اخبرني اخ بنفسه عن حاله جده اثناء الاحتضار اثناء الموت ايها الأحبة يقول كان يتكلم كعادته وهو يموت على فراش الموت يتكلم كعادته إذا أراد الماء طلب الماء وإذا أراد الأكل طلب الأكل ولكنه إذا قيل له قل لا إله إلا الله قال لا أستطيع لو قرأ الإنسان هذه القصة في كتاب من الكتب لحسبها أو لظن أنها من نسيج الخيال ولكن هذا الأخ أخبرني بنفسي كيقول لك جدي أنا كان كيموت, كيموت. ولكنه كيتكلم اللي بغاها كيطلبها بغاي الشراب كيقول لك أعطيني الشراب بغاي ياكل كيقول لك أعطيني الناكل أي حاجة بغاها قلسوني نعسوني وهكذا ولكن إذا قيل له إذا قالوا له قل لا إله إلا الله كيقول له ما أولادي ما كأقدرش. فتأملوا في هذا الأمر لأنه لا يتلفظ بها إلا من عمل بمضمونها وبعضهم اشتد عليه الأمر أثناء الاحتضار حتى وقع في التسخط والاعتراض على قضاء الله عز وجل ومنهم من صدرت منه كلمة الكفر والعياذ بالله يقول أحد السلف رحمة الله عليه يقول حضرت رجلا أثناء الموت جلست إليه اثناء الموت يلقن الشهادة يقال له قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله فقال في آخر ما قال هو كافر بلا إله إلا الله يكفر بلا إله إلا الله فاستغرب الرجل من هذا الأمر سبحان الله ومات على ذلك فسأل هذا الرجل لماذا صدرت منه هذه الكلمة وكيف كان حاله فاتضح أنه كان مدمن خمر كان يشرب الخمر فماتوا العياد بالله على الكفر فاتقوا عباد الله اتقوا الله عز وجل واتقوا الذنوب والمعاصي فإنها تجتمع على صاحبها لحظة وفاته لحظة موته فتحول بينه وبين التوبة وتقذفه في النار Allahumma anis wahshetna fil qubur. Allahumma anis wahshetna fil qubur. Waanis rawgetna yomanushur. Allahumma waffqnah liqauli la ilaha illallah. Allahumma waffqnah liqauli la ilaha illallah. Allahumma ahiyna ala la ilaha illallah. Waamethna ala la ilaha illallah. Waabgetna ala la ilaha illallah. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله